لله بلك السماوات والأرض وما فيهن لله بلك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير وهو على كل